كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه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 Vallahu yehdi men yasha'ul ila cirat mujtaqim. Am hasib tum an tedehul ve زجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إلَّا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم